ابل الانبياء عليك الصلاه عليك السلام ابل الانبياء وقفت اصلي امام المقام وفي مقلتي السنا والسنا ابل الانبياء عليك الصلاه عليك السلام ابل الانبياء صلي أمام المقام وفي مقلتي السنى والسنى وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهار